كما المية على فرش الزمن قدمة الخزاقة لياب البرد تنهش جسمها وتخزقها خزاق ثمان سنين زينة بعمرها أنت من الفاقه وأبوها أن من كثر الوجع ما الساق وعاد الليل يطوي خيمته والنوم بحداقه تهدهد همها وجفانها كسلا على لحداق تقول اليوم قومي يا نظر عيني وإشراقه دو الشيبه نفذ يومين حبه واحده ما ذاق معاشه ما كفى حق الدوى والرجل منعاقه نيران التجر ما حنت السالم ولا المنعاق فأن الدهر ماتت رحمته واستشهد شفاقه على نياب التجر دي يشحذوها للعباد ذلاق زوينب زوينب بس يكفي زوينب بس قومي ما خلق جفنك لأغراقه بنومه مثل جفني للأسى والسهد والأرهاق وقامت والأسى بيقفونها بيقفونها بينوخ نياقه عليما الله تحسب عمرها سبعين أوقد فاق ينام الليل ينام الليل تحت عيونها معطوف واش داقة طريقها فوق الخدود خيوط ما تنطاق وفوق يداتها من سم حلقة يبصد بصاقة تشوف كفوفها شمس الضحى مبرك السود ياك على صدر الرصيف على صدر الرصيف وصدرها به نار حرقة تنادي كل عابر خُد بطاط بهار بحر راق اناملها اناملها سجاره من ظل ملفوف بوراقها انامل لا خيوط وشفتها ضاعت على الاوراق وقفت أمامها وهموم صدري تحكم اخناقه بغيت اصرخ ولكن عبرتي للحندره مغلاق إلهي هد بيدك تاجر الشيطان وسواقه سالتك رحمتك من نار حمراء تشتعل بسواق ترى عبدك دشعهم قد خلص جلده عن صفاقه وشفته هيك لمسة ما بقى على العظم غير صفاق إلهي رحمتك شوف ما لنا على الحال ذا طاقة عيال بليس سدوا كل منفذ فد حالنا قبض معض خلوا لنا مفتوح درفت باب أو طاقه سوى بابك ولو بايدروا وبايحطمو هغلق